وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُن كَحَفَن أَنَّسَتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَذَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إسْرَافًا وَبِذَارًا أَيْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم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 فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان وَآتَيْتُم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وقَالَاتُكم وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن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 وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مَوَالِيَ مما ترك الوالدان والأقربون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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء النَّاسِ وَلَا يؤمنون بِاللَّهِ ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا, فساء قرينا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَي يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضموا وجوها فنردها على ادبارها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 تَيُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَفْسُهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَفْسُهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا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 وَإِذَا لَقَيْتَ الَّذِينَ آمَنُوا فَأَشْرِقْ وَبِالْقَوْلِ الْقَوْلَ الطَّيِّبَ وَلَا تَكُنْ يُطِعِ الْجَمْرِ الَّذِي يَقُومُ عَلَى جِمَارِهِ يَعْرُجُ فِيهِ مَن يَشَاءُ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 ولَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْدَةٌ يَا لِيْتَنِكُمْ تُمَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزٌ عَظِيمٌ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَدِّي لِلَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقمش الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناسك خشية الله أو أشد خشية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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم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 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا وَمَنْ ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة أَهْلِهِ أهله إلا أن يصدقوا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 فَمَنْ لَمْ يَجْذَرْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجذ في الأرض مراغما كثيرا وسعه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 اذان الانعام ولا امرهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا يعدهم ويمنيهم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 واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء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 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يقفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إِنَّ اللَّهَ جَامعُ الْمُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا الَّذينَ يَتَرَبَّصونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفزقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يَجِدُونَ لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا